نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطيبا وأتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 ذلك أدنى ألا تعولوا فآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن لَكُمْ لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مديئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا